هذا سائل يقول كيف نجمع بين شرب صلى الله عليه وسلم من فم القربة ونهي عن الشرب من فم السقاء يمكن أن يكون أيضا هذا للحاجة يمكن أن يكون هذا للحاجة والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه النهي عن شرب الشرب من في السقاء فشربه منه عليه الصلاة والسلام إما أن يحمل على الحاجة مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في مسألة القيام أو يكون المراد بذلك بيان أن النهي نهي كراها وليس نهي تحريم أو خلاف الأولى نعم يقول إذا تعارض اليمين والأكبر فأيهما يقدم يبدأ بمن على يمين الشارب يبدأ بمن على يمين الشارب الأيمن فالأيمن وأما في البدء في البدء إذا قدم الماء للاكبر أو لطالبه ثم يعطى من على يمينه نعم يقول هل التنفس يكون داخل الإناء أو خارجه لا لا يكون داخل الإناء وليس المراد في قوله يتنفس في الإناء أي في داخله وإنما المراد أنه يتوقف عن الشرب ثم يتنفس ثم يشرب وهكذا لا أنه يتنفس في داخل الإناء نعم يقول هل الشرب في الكاسات كذلك يأخذ حكم الشرب في الإناء؟ الشرب في الكأسات نفس الأمر يعني إذا كان يريد أن يشرب كأسا واحدا إذا كان يريد أن يشرب كأسا واحدا فيشربه في أنفاس ثلاثة وإذا كان يشرب في قدح إذا كان يريد ان يشرب في قدح فأيضا يشربه أو يشرب ما أراد أن يشربه منه في في ثلاثة أنفاس لا في نفس واحد ومرعاة الإنسان السنة وهذا الأدب الكريم لا شك أنه أهنى وأمرى قل الماء الذي سيشربه أو كثر ما حكم من أراد أن يصوم يذكرون من اللطائف و... و... لا أدري عنه لكنه يقول أن أحد ال... العلماء قدم له كاس ماء فشربه في, في نفس واحد لعله ناسيا أو شربه في نفس واحد فقال قالوا له شربته في نفس واحد والسنه ثلاثة أنفاس قال أنا ما انتهيت أريد كاسين من الماء <تصفيق> نعم يقول ما حكم من أراد أن يصوم هذه الأيام قبل رمضان ما حكم من أراد أن يصوم هذه الأيام جاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان لكن من كان له الصيام يصوم مثل الذي يصوم الاثنين والخميس أو أيضا صام من أول الشهر ولا لا يضعفه الصيام عن صيام رمضان يصوم لكن جاء عنه عليه الصلاه والسلام النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان نعم يقول هل اللبن هو الحليب وما الفرق بين الجح والبطيخ اللبن مر معنا في الحديث ليس شيء يجزئ عن الشراب والطعام غير اللبن ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب غير اللبن والله عز وجل يقول وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين فالذي يخرج من بهيمه الانعام هو ما نسميه الحليب يسمى اللبن وجاءت تسميته في الآية الكريمة بهذا قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا وصفه جل وعلا بصفتين وصفه بأنه خالص ووصفه بأنه سائغ ولنلاحظ هاتين الصفتين مع العلم بالمخرج خرج من بين فرث ودم خرج من بين فرث ودم وبعض أهل الخبرة أو المعرفة يقولون أنه يخرج وقت الحلب من بين الفرث والدم يخرج وقت الحلب من بين الفرث والدم ولهذا الناقة عندما يريد صاحبها أن يحلبها إذا اقترب منها ما تدر فإذا اقرب منها صغيرها ورأته قريبا من الضرع درت أنزلت الحليب وإلا الضرع لا يكون في شيء لا يكون في شيء فإذا أدني منها الصغير درت وأخذ صغيرها يرضع من جهة وصاحب الناقة يحلب من الجهة الأخرى وإلا ما تدر الحليب يخرج من بين ثرث ودم ويصف رب العالمين بقول خالصا ومعنى خالصا أي صافيا نقيا لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث صافيا نقيا من بين فرث ودم تجد صافي تماما لا نقطة دم ولا أيضا قطعة فرث والأمر الآخر أنه سائق تعرف من أين خرج تعرف من أين خرج وتستسيغه وتستلده وتجد له طعما لذيذا فهو سائغ للشاربين وبعض الرعاة الإبل من حبه للحليب وتطعمه إذا ما وجد وعاء يشرب به الحليب فطفلة أو صغيرة الناقة تشرب من جهة وهو يرضع من الله من الجهه الأخرى يرضع منها مباشرة من الجهة الأخرى ويتلذذ ويتطعم يرى له طعما لذيذا سائغا مع أنه خرج من بين فرث ودم هذه فائدة فيها خروج عن الجواب